النشرة الإخبارية في سبيل الله خذناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثالث عشر من شهر شعبان لسنة ألف وأربعمائة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك أكثر من سبعين عنصراً من الجيش النصيري جنوبية دمشق هلاك وإصابة 22 عنصراً من الجيش الباكستاني المرتد بعملية استشهادية في مدينة كويتا البداية من ولاية دمشق وبفضل الله عز وجل صد جنود الخلافة هجوم للجيش النصيري على محور الحجر الأسود بلدة يلدا انطلاقاً من مواقع صحوات الردة التي سيطر عليها مؤخرا حيث دارت اشتباكات هلك على إثرها عشرون عنصرا ودمرت جرافة كما صد المجاهدون هجوما آخر للمرتدين على حي القدم فقتلوا أربعة وعشرين عنصرا من الجيش النصيري وأصابوا آخرين ودمروا عربة بي ام بي وجرافة وعطب الثلاث دبابات على محوري الجورة والماذنية يأتي هذا فيما تمكن جنود الخلافة من قتل اثنين وعشرين عنصرا من الجيش النصيري قنصا. على أطراف حي القدم وأعطبوا ثلاث عربات بي ام بي بالرشاشات الثقيلة في حين أحرق مستودع ذخيرة للجيش النصيري في محطة القاطرة التابعة للحي ذاته إثر استهدافه بقذائف الهاون وفي محور حي التضامن تمكن المجاهدون من صد هجوم للجيش النصيري إثر اشتباكات عنيفة هلك على إثرها خمسة مرتدين في حين هلك ستة آخرون قنصا بينهم ضابط برتبة ملازم ولله الحمد وفي ولاية خراسان وبفضل الله وحده انطلق الأخ الاستشهادي أبو عبد الرحمن الخراساني تقبله الله نحو شاحنة نقل للجيش الباكستاني المرتد في مدينة كويتا بباكستان ففجر دراجته المفخاخة عليها ما أوقع في صفوفهم سبعة هلكة وخمسة عشر مصابة يأتي هذا فيما هلك سبعة عناصر من الاستخبارات والشرطة الأفغانيةين بتفجير عبوتين ناسفتين في مدينة جلال أباد كما هلك عنصر من ميليشيات موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بعبوة ناسفة في منطقة مامند وهلك عنصر من حركة طالبان المرتدة بمسدس في منطقة غنيخيل من جانب آخر فقد تم اغتيال رافضيين مشركين بمسدس في مدينة كويتا غربية باكستان ولله الحمد أما في ولاية سيناء وبفضل الله وتوفيقه يواصل جنود الخلافة استنزاف الجيش المصري المرتد جنوب العريش والشيخ زويد ورفح حيث سقط العديد من عناصره قتلى وجرحى إثر تفجير سلسلة عبوات ناسفة استهدفت آلياته وأدت إلى تدمير دبابة وجرافة وإعطاب أخرى وكاسحة الغام، فيما هلك وأصيب عدد من عناصر الجيش المصري المرتد ودمرت ناقلة جند وجرافة لدى محاولتهم التقدم برطل نحو مواقع المجاهدين غرب مدينة رفاح وشرق العريش ولله الحمد وفي ولاية الفورات هلك عنصران من الجيش النصيري قنصا في أطراف مدينة البكمال. كما تم استهداف عدد من ثكنات الجيش النصيري في قرية العشائر وأطراف البوكمال بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون نسأل الله التسديد أما في ولاية كركوك فقد هلك أربعة عناصر من الحشد الرافضي بتفجير منزلهم في قرية لزاقة شرق الرياض كما هلك عنصر من الاستخبارات الرافضية ودمرت آليته بعبوة ناسفة قرب قرية الكثاحية التابعة للدبس فيما تم استهداف رتل للشرطة الاتحادية الرافضية بالأسلحة الخفيفة قرب قرية البيضة جنوب داقوق ما أسفر عن هلاك عنصرين كما تم استهداف آلية للشرطة الاتحادية بالأسلحة الخفيفة قرب قرية قرادرة ما أسفر عن هلاك من كان على متنها ولله الحمد في سياق متصل تم إحراق جرافتين وأعطاب آلية الرباعية الدفع للشرطة الاتحادية إثر استهدافها بالأسلحة الخفيفة قرب قرية بريما شرق الحويجة كما تم إحراق أربع عربات تابعة لشركة نفطية قرب الدبس غرب الولاية فيما تم تدمير آلية الرباعية الدفع وهلاك ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية النوافل غرب الرشاد ولله الحمد وفي ولاية شمال بغداد تم تصفية جاسوسين تابعين للأمن الوطني المرتد يدعوان للمشاركة في الانتخابات الشركية إثر مداهمة منزلهما في منطقة الآزري بالطارمية كما تم الاشتباك مع شيخ عشيرة مرتاد يدعو للمشاركة في الانتخابات الشركية في المنطقة ذاتها فيما تم استهداف برج للرصد تابع للجيش الرافضي في منطقة السلمان بالأسلحة الخفيفة ما أسفر عن تدمير معدات الرصد فيه كما تم استهداف منزل عنصر من الاستخبارات الرافضية في منطقة الخان قرب المشاهدة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن إصابته ولله الحمد. أما في وليت صلاح الدين، فقد هلك عنصر من الحشد الرافضي قنصاً في منطقة صبيحات في جزيرة سامراء، كما تم استهداف آلية عسكرية تحمل رشاشاً ثقيلة بعبوة ناسفة على طريق الشيخ محمد شرق مدينة سامراء، ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها بفضل الله أخيرا إلى ولاية ديالى، حيث تم استهداف ثكنة للشرطة الاتحادية الرافضية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بأطراف ناحية جلولة. ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك أكثر من سبعين عنصرا من الجيش النصيري جنوب دمشق هلاك وإصابة 22 عنصر من الجيش الباكستاني المرتد بعملية استشهادية في مدينة كويتا وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> إننا لله قد سرنا جنودا جنودبته لله قد حقت وجوبا, وجوباً إننا لله قد سرنا جنودا جنودبته لله قد حقت وجوبا